حديث في كتاب عيادة المريض وتشيع الميت عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوه إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع ابا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم نقل النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينسل وكذلك إن عاده في المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان في خرفه الجنة هذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه فهو في خرفه الجنة يعني في جناه وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر لأنه فضل الله واصل لكن من قواعد الحريث الضعيف عند العلماء كثرة استواب في عمل يسير جدا ولكننا نقول ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض فإن ذكر الفضائل إذا لم يكن الضعف شديدا مما يساعد على فعل ما رقب فيه وينشط الإنسان ويرجو الإنسان ثواب ذلك إن كان هذا الحويض ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل للإنسان ما دل عليه وإن لم يكن ثابتا فإنه لا يزيده إلا رابه في الخير وعلى كل حال فهو يقول على فضيلتي سواء على فضيلتي عيادة المريض وأنه إن كان في الصباح فلو هذا الأجر وإن كان في المسافة فلو هذا الأجر أما انس بن المالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يختم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمرض هذا الغلام فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عند رأسه وقال له أسل فنظر إلى أبيه يعني كأنه يستشير فقال له أبوه وهو يهودي قال أطع أبا القاسم لأن اليهودي يعلم أن رسول الحق ويدل أنه حق فقال لابنه أطع أبا القاسم فأسلم هذا الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ففي هذا الحديث عدة فوائد منها جواز استخدام اليهود يعني أن يستخدمهم الإنسان يجعلهم خدما عنده وهذا بشرط أن يأمن من مكره لأن اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يكون بعهد ولا يؤدون أمان لكن إذا أمنه فلا بأس أن يستخدمه وفي أيضا دليل على جواز عيادة المريض اليهودي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد هذا الهلاك، ولكن يحتمل أن عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له كان من أجل خدمته إياه وأن هذا من باب المتافأة, المتافأة المعروف وعلى هذا فلا يكون الحكم عاما لكل يهودي أن تعوده، ويحتمل أن رسول الله عليه وعلى عليه وسلم عاده ليعرض عليه الإسلام فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار تكون مستحبه إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليه الإسلام فينقذهم الله به من النار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم يعني إذا هدى الله بك رجل واحد من الكفر فهو خير لك من الأب من الإبل الثمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب وفي هذا دليل على أنه ينبغي لمن عاد المريض أن يرشده إلى الحق يبينه الحق ويرغبه فيه إذا كان مثلا يعرف أنه صاحب تقصير يقول يا فلان استغفر الله تب إلي ويعرض عليه الأشياء لتنفعه يبدو عنده يجلس عنده يسولف عليه السوليف الأولين والاخرين بدون أن ينفعه في دينه أحسن ما تهدي للمريض أن تنفعه في دينه وأما السوليف والقصص هذه لها وقت آخر لكن يغتنم الفرصة قل يا فلان استغفر الله تب لي إذا كان لك مظالم عند الخلق تأديها إذا كان عندك تقصير واجب فاتمه وهل مجرد وفيه دليل ايضا على ان الاب قد يؤثر ابنه بالخير وهو لا يفعل فهذا اليهودي اشار على ابنه ان يطيع النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه هو لم يسلم فالاب قد يحب لولده شيئا يرى انه خير وان كان هو محروم منه العياذ بالله وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ويدل لذلك أن اليهودي قال لابنه أطعب القاسد والحق ما شهدت به الاعداء ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنما كانوا يعرفون كما يعرفون أبنائهم لأن الله قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل معروف مذكور باسم العالم عليه الصلاة والسلام مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم هم يعرفون هذا لكن الحسد والعياذ بالله والاستكبار منعهم من أن يؤمنوا برسول عليه الصلاة والسلام ودى كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نص الله السلام وعلى هذا فإذا مرض انسان ك فلك أن تعوده إذا رجوت من هذه العيادة خيرا تارغ عليه السلام لعله يسل. فهؤلاء العمال الذين عندنا الان من الكفار وهم كثيرون لا ينبغي ان نتركهم هكذا وان نجعلهم بمنزله البهائم يعملون لنا دون ان ندلهم على الحق لهم حق علينا واجب ان ندعوهم للاسلام ونبين لهم الحق ونرغبهم فيه حتى يسلم اما ان يكون عندنا هذا العدد الهائل من الكفار من النصارى والبوذيين وغيرهم ثم لا نجد من يسلم إلا واحدا بعد واحد بعد مدة أيام فهذا يدل على ضعف الدعوة عندنا وأننا لم نحاول أن ندعوهم للاسلام وهذا لا شك أنه تقصير منه، وإلا فإن العامل العامل جاء يتكفف الناس الواقع جاء يريد لقمة العيش فليس عنده ذاك الاستكبار فلو أننا دعونا بالليل ورغبناه لحصلنا خيرا كثيرا واهتدى على أيدينا أناس كثيرون لكن عندنا غفله عن الدعوة للحق والذي ينبغي لنا أن ننفجز الفرص في مثل هذه الأمور والله مرفض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يدى به للمريض عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتك الإنسان الشيء منه أو كانت به طرخة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله شربة أرضنا بريقه بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما متفق عليه الله لما ذكر المؤلف رحمه الله النوم في كتاب رياض الصالحين ما يدل على استحباب عياده المريض ذكر ما يدعى للمريض وما يفعل به فلا ترى حديثين عن عائشة رضي الله عنها أما الأول فإنه إذا كان في الانسان المريض جرحنا وقرحتنا ونحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبعه ثم يمسح بها الأرض فيأخذ منها من التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح ويقول تربه عرضنا بريقه بعضنا يشفى بها مريضنا باذن ربنا وهذا يدل على أنه ينبغي الانسان ان يداوي الجرح بمثل ذلك يعني يضع يبل الاصبع ثم يمسحه بالأرض ذات التراب ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ووجه ذلك ان التراب طهور. طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا وريق المؤمن طاهر ايضا فيجتمع الطهوران مع قوه التوكل على الله عز وجل والثقه به فيشتا المريض ولكن لا بد من امرين لا بد من امرين الامر الأول قوة اليقين في هذا الداعي بان الله سبحانه وتعالى سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقيه والثاني قبول المريض قبول المريض لهذا وايمانه بانه سينفع اما اذا كانت المساله على وجه التجربه فان ذلك لا ينفعه لانه لا بد ان تتيقن أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير ولا بد أن يكون المحل قابلا وهو المريض يكون مؤمنا بفائدة ذلك أما إذا كان غير مؤمن فإنه إن يمتع. لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رتسا إلى الله. أما الحديث الثاني فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنس الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغاجر السقما ويمسح بيده لمنة يعني يمسح المريض ويقرأ عليه هذا اللهم رب الناس أذهب البأس فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العامة فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فأنت ايها المريض تقول خلق لله عز وجل ولا بأس بي ثم قدر علي المرض والذي قدر علي المرض بعد الصحة قادر على أن يرفع المرض إلى صحة لأنه رب الناس يفعل ما شاء عز وجل أذهب الباس هذا دعاء، أذهب الباس عن المرض الذي حل بهذا المريض اشكي أنت الشاف والشفاء ازاله المرض وبرؤ المريض فيقال اشفي ولا يقال اشفي لأنك إذا قلت اشفي صار مناه أهلك وإذا قلت اشفي صار مناه البراء يعني أن يبرئه من السقم ولهذا يقال اللهم اشفي فلانا ولا تشفه الكلمة التي عند العالمين واحد لكن بينهما فرق عظيم اللهم اشفه يعني ابرئه من المرض ولا تشفه يعني لا تهلكه اشفئت الشافي من اسماء الله عز وجل لانه هو الذي يشف المرض وما يصنع من الادويه او يقرأ من الرقى فما هو إلا سبب قد ينفع وقد لا ينفع فإن الله هو المسبب عز وجل ولهذا ربما يمرض رجلا بمرض واحد ويداور رجلان بدواء واحد وعلى وصفة واحدة فيموت هذا ويسلم هذا لأن الأمر كله هي الله عز وجل فهو الشافي وما يفعل من الرقى أو من أدوية فإنما هو سبب ولكننا مأمورون بالسبب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تداووا بحرام وقال ما أنزل الله داعا إلا وأنزله دواء وقول لا شفاء إلا شفاء صدق النبي عليه الصلاة والسلام لا شفاء إلا شفاء الله شفاء المخلوقين ليس إلا مجرد سبب والشافي هو الله عز وجل ليس الطبيب الذي يشفيه وليس هو الدواء بل الطبيب سبب والدواء سبب والشافي هو الله. شفاء لا يغادر سقما يعني شفاء كاملا لا يبقي سقما اي لا يبقي مرضا فينبغي للانسان اذا عاد المريض أن يمسحه يده اليمنى ويقول هذا الدعاء اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي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 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا رواه مسلم وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد واحاذر رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحذره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري سنروي الحديث فيما يقال عند المريض إذا عاده لساق ذكره ذكره النووي رحمه الله في كتاب الرياض الصالحين حديث بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاده يعني عاده في مرض فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرات ففي هذا الحديث دليل على أن من السنة أن يعود الإنسان المريض المسلم وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته لأصحابه فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعود مرضاهم ويدعو لهم وفيه أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء اللهم اشف كلانا وتسميه اللهم اشف فلانا اللهم اشف فلانا ثلاث مرات نعم فان هذا مما يكون سببا لشفاء المريض وفيه ايضا دليل على ان الانسان يكرر الدعاء لقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام إذا دعا دعا ثلاثا واذا سلم ولم يفهم عنه سلم ثلاثا وتكرار الدعاء ثلاثا من الأمور المشروعة. المشروعة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر هكذا أيضا الدعاء للمريض ثم ذكر مؤلف حريص ثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عثمان أنه يشكو من مرض في جسده فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الدعاء بسم الله ثلاثة بسم الله بسم الله بسم الله ويضع يده على موضع الألم ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذل يقولها سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذل فهذا من أسلاب الشفاء أيضا فينبغي الإنسان إذا أحس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد ووحاذد سبع مطار إذا قاله موقنا بذلك مؤمنا به وأنه سوف يستفيد من هذا فإنه يسكن الألم باذن الله عز وجل وهذا أبلغ من الدواء الحسي أبلغ من الأقراص والشراب والإبر لأنك تسأل أو تستعيد بمن بيده ملكوت السماوات والارض الذي أنزل هذا المرض هو الذي يجيرك منه كذلك أيضا حدثنا عباس أن الإنسان اذا زار مريضا لم يحضر أجله يعني ليس الذي فيه مرض الموت فقال اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات إلا شفاه الله من ذلك المرأة هذا إذا لم يحضر الأجل أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة لأن الله تعالى قال لكل امه أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرونها ساعة ولا يستقدمونها والله مرفض بسم الله الرحمن الرحيم نقل رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعارض للمريح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابيين يعود وكان إذا دخل على مريض يعود يقول لا باس فهو إن شاء الله لا بد يعني لا لا سكت عليه ولا اذى فهو يعني هذا ظهور ان شاء الله وانما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان شاء الله لأن هذه جنه خبريه وليست جنه دعائيه لان الدعاء ينبغي للانسان ان يسلم به لا يقل شيء ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول الرجل اللهم اغفر لي ان شئ. اللهم ارحمني إن شئت لا تقل هذا لان الله لا, لا مكرها له ان شاء غفر لك ورحمك شاء لم يغفر و لم لا يقال من شيء الا لمن له مكر او لمن يصاب من الأطاء. والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء اطاع فاذا سالك الله لا تقول شيئا اما قوي ان شاء الله في قول الرسول عليه الصلاه والسلام دابه فطغوه ان شاء الله فهذا لانه خطا وكثاؤل. فيقول لا بأس يعني ينفي أن يكون به بأس ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئه الله عز وجل فيوقع من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول لا بأس فهور إن شاء الله ثم ذكر حديث رقعة جبريل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه جاءه فقال له أشككي يساله يعني هل أنت مريض قال نعم فقال باسم الله عرفيه من كل شيء يليك من شد كل نفس أو عين حاسب الله يشفيه بسم الله ارقيك هذا دعاء من الجزيل الرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اشرف الرسل لكن جبريل اشرف الرسل الملكين وأما محمد فاشرف الرسل البشريين يقول اشتكيت قال نعم في هذا دليل على انه لا باس ان يقول المريض إذ للناس اني مريض اذا سالوه وان هذا ليس من ذلك الشكوى الشكوى ان تشتكي الخالق للمخلوق تقول انا اصابني له بكذا وكذا تشكو الرب للخلق هذا لا يكن ولهذا قال يعقوب انما اشكو بطي وحزني الى الله لكن اذا اخبر المريض في مرره على سبيل الاخبار دون الشكوى فلا بأس ولهذا بعض العام يقول اخبار لا شفوة فيه كده وكذا وهذا طيب وفي هذا الجانب على انه ينبغي ان يقرأ على المريض في هذه الرقية بسم الله العقيم يعني اقرا عليه من كل شيء مؤذي كل شيء مؤذي من مرض او حزن او هم او غم او شيء اي شيء يكون من شر كل نفس او عين حافظ الله يشفيه من شر كل نفس من النفوس البشريه او من نفوس الجن او غير ذلك من شر كل نفس او عين حافظ الله يشفيه عين الحافظ يعني ما يسميه الناس في العوده وذلك ان الحافظ والعياذ الله الذي يكره ان ينعم الله على عباده بنعمه نفسه خبيثه شريره هذه النفس الخبيثه الشريره قد ينطلق منها ما يصيب المحسوب ولهذا قال تعالى من شر يحاسب الى حسد فيصيب المحسوب فتزول منه المعنى من بسبب هذه العزه ولهذا قال لي شئ او عيني حاسد الله يشفيه أي يبرئك ويزيل سقمك بسم الله اعطيك عبد البسمه في اول التراب وفي آخر التراب فاذا دعنا انسان لما جاء في السنه فهذا حجر لان كل ما جاء في السنه فان مراعاته افضل واذا لم يعرف يدعو من يقول شفاك الله آثرت الله أسأل الله لك الشفاء أسأل الله لك العافية وما أشبه ذلك وفي هذا كليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث تبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم في من البشر يصيبه المرض وفيه أيضا انه أن القراءه على المرير لا تنافي لا تنافي كمال التوكل الشراقي الذي يقرأ من الناس يقرأ عليه، الذي يقرأ من الناس يقرأ عليه فيه شيء من نقص التوكل، لأنه صار الخلق، واعتمد على سؤاله، لكن إذا دا جاء إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه فإن ذلك لا يمنعه، ولا يقال إن هذا نقص في التوكل، ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، وقل عليه. حيث.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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا آخر حديث نقله النووي رحمه الله في كتابه الصالحين في باب ما يدعله في المريض ما يدابه للمريض وقد سبقت الاحاديث فيما يدعو به العائد للمريض اما هذا فهو فيما يدعو به المرير نفسه اذا قال هذا الذي ذكره ابو هريره وابو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ان الله سبحانه وتعالى يصدق العبد اذا قال الله اكبر لا اله الا الله قال إنه لا إله إلا أنا وعن أكبر وإذا قال الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك يصدقه الله فمن قال هذا أي من قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم مات مع بقية الذكر فإنها لا تطعمه النار أي أن ذلك يكون من أسباب تحريم الإنسان على النار فينبغي الإنسان أن يحفظ هذا الذكر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 قال رحمه الله تعالى باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كثيرا من آداء عيادة المريض ذكر بيان سؤال أهل المريض عن حاله وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة حيث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليم ابي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وكان عليم ابي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عمه وكان أفضل أهل البيت فهو الصيفة الرابع في هذه الأمة ولما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله في غزوة تبوك ورأى أنه, أن أن أنه تاثر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لأن موسى خلف هارون في أهله قال خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قال النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض كان يعدل بين الإنسان التسع إلا سودة انتزمعه رضي الله عنها فإنها وهبت يومها لعائشة فكان في مرضه يعدل بين نساء ولما اشتد به المرض صار يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له رضي الله عنه أن يتمرض في بيت عائشة فكان عند عائشة رضي الله عنه حتى توفى، فسئل علي رضي الله عنه كيف أصبح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا قال أصبح بحمد الله بارئا ففيه دليل على أنه, أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فإنه يسأل عنه من ينتاب من أقاربه أو غيره يسأل عن حاله ليطمئن الانسان في وقتنا هذا حصل ولله الحمد اتصال بغير الأهل بغير الأقارب وهو اتصال الهاتف فإن الانسان اذا لم يتمكن من الذهاب الى المريض بنفسه فهذا الهاتف والحمد لله جاء الله به خير مرسول للانسان يدخل على البيوت بدون استئذان لهذا نقول اذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك فانك تتصل به بالهاتف وتسال عن حاله ويكتب لك بذلك الاجر ان شاء الله تعالى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 قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله من أيس من حياته عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول اللهم اغفر لي ورحمني وألحقني بالرفيق الاعلى متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على غمرات الموت أو سكرات الموت رواه الترمذي قال المواليك رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين باب ما يقوله من أيس من حياته الياس من الحياة لا يعلم إلا إذا حضر الموت أما قبل ذلك فإنه مهما اشتد المرض فإن الإنسان لا يياس وكم من انسان اشتد به المرض حتى جمع أهله ماء تاصيله وحنوطه ثم شفاه الله وعفاه وكم من إنسان أشرف على الموت في مفازع في أرض مفازع ليس عنده ماء ولا طعام فانجاه الله عز وجل ومن ذلك ما ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته هنا أضلها وعليها طعامه وشرابه أضلها يعني ضيعه ضيع الراحلة وعليها الطعام والشراب وطلبها ولم يجدها فالطجع تحت شجرة ينتظر الموت ايس منها وما بقي عليه إلا ان يموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة رد الله عليه ظالته حتى جاءت الى هذه الشجرة ترعها فارتبط خطامها يعني مقودها بهذه الشجرة فأخذ الرجل بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبد لكن من شدة الفرح أخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهذا الرجل أيَّة من من حياتي باعتبار ظاهر الحال، لأن طعامه وشرابه رح مع مع الراحلة، لكن اليأس الحقيقي هو ما إذا حضر الإنسان الموت هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصارت النزف، فحينئذ لا يمكن أن يحل. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون بلغت يعني الروح الحلقوم يعني الحلق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ما يمكن هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد أن بلغت الحكوم أبدا لا يمكن أبدا إذن ييأس الانسان من حياته إذا عاين الموت فماذا يقول تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني في الرفيق الأعين هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيق هكذا كان رسول يقول عند موته وكان عنده صلى الله عليه وسلم إناء في ماء وقد اوتي من شدة الموت وسكراته ما لم يؤتى أحد يعني أشد الناس عند سكرات الموت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم يمرض مرض رجلين شدد عليه في المرض في النزع عند الموت شدد عليه صلاه الله عليه, وسلم عليه لماذا من اجل ان ينال أعلى, درجة اعلى درجات الصبر لان الصبر يحتاج الى شيء يصبر عليه الانسان فكان الله عز وجل اختار النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون مرضه شديدا ونزعه شديدا حتى ينال اعلى درجات الصابرين صلوات الله وسلامه عليه فكان عليه الصلاه والسلام يضع يده في الذي فيه الماء ويمسح بذلك وجهه ويقول اللهم أعني على غمرات الموت أو قال على سكرات الموت أعني عليها حتى أتحمل وأصبر واتروى ولا يزيغ عقلي حتى أعم ما أقول وحتى يختم لي بشهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن المقام مقام عظيم مقام هول وشدة إذا لم يعنك الله عز وجل ويصبرك ويثبتك فأنت على خطر ولهذا كان يقول اللهم عني على غمرات الموت وفي توايات أخرى يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نسأل الله تعالى أن يعيننا واياكم على غمرات الموت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 واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما عن عمران نبي الحصين رضي الله عنهما أن امراه من جهينة آتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلا من الزنا فقالت يا رسول الله اصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أخسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها رواه مسلم الله قال الله الرحمن رحمه الله في كتابه ريال الصالحين باب استحباب وصية أهل الميت أهل المريض بدسان اليه والصبر وتحمله وغير ذلك يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد من من كلام النابي لأن المريض نفسه ضيقه والدنيا عليه قد ضاقت فربما يحجث منه كلام. أو يحدث منه تضجر أو ما أشبه ذلك فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب هذا، يثاب على, على إحسانه لهذا المريض ويثاب على تحمله المشقه من والألع ولا سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته او سبب قتله كما ذكر حديث عمران بن حصير رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي حبلى من الزنا حبلى يعني حامل زانيه وهي حامل فقالت يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي تريد من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقيم عليها الحد وحدها ان ترجم لانها محصنه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال له أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فجيئ بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت الحمل ثم أمرها أن تنتظر حتى تفطم الصبي فلما فطمته جاءت فأقام عليه أمر أن تشد عليها ثيابها يعني تحزم وتربط لئلا تضطرب عند رجمها فتبدو, سو... فتبدو سواتها يعني عورتها فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت وصلى عليها عليه الصلاه والسلام ففي هذا دليل على أنه يوصى اهل الميت ومن يتولاه بالاحسان إليه والرفق به وغير ذلك مما يناسب حاله كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر أربع مرات وأن الزاني إذا أقر ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه في حاله فإنه يؤخذ باقراره ويقام عليه الحد وفي هذا دليل على أنه يشترط في إقامة الحد أن لا يتعد الضرر إلى غير المحدود لانها لو رجمات لمات الذي في بطنها وهو لا لا ليس منه جناية ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتظر حتى تضع الولد وحتى تفطمه هذا دليل على أن المرأة لا يحفر لها في الرجل لكن تربط عليها الثياب ثم ترجم بالحجارة يعني ترمى بالحجارة حجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى تموت وإنما كان الحد هكذا لأن الشهوة المحرمة شملت جميع البدن فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة وهذه من حكمة الله عز وجل وفي هذا جميع على أن الحدود إذا اقيمت فإن صاحبها يبرأ منها ويخلص منها ويطهر منها, منها ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فبها فصلى عليها وصلى الناس عليها والله مفق باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوكا ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني اوعك كما يوعك رجلان منكم متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا وذكر الحديث رواه البخاري قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالمريض أنه يجوز أن يخبر عما فيه من المرض وشدته بشرط أن يكون ذلك إخبارا لا شكوى أي أنه يقصد بهذا الإخبار ولا يقصد الشكوى وإظهار التسخط من قضاء الله وقدره ثم استدل بحديث مسعود رضي الله عنه. وحديث سعيد بن أبي وقاص وحديث عائش رضي الله عنها كلها حديث تدل على أنه لا باس أن يخبر الرجل المريض بأنه مريض أو شديد الوجع أو ما أشبه ذلك فحديث عباس يذكر أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك فيه حرارة وشدة فمس يده فقال له إنك توعك يا رسول الله قال اجل اني لوعك كما يوعق الرجلان منه يعني يشدد عليها عليه الصلاه والسلام في المرض وذلك من اجل ان ينال اعلى درجات الصبر صلوات الله وسلامه عليه فان انواع الصبر ثابته في حقه على الوجه الاعلى فقد صبر على امر الله وصبر عن معاصي الله وصبر على اقدار الله المؤمنه عليه الصلاه والسلام صبر على امر الله حين بلغ رساله ربه مع شده الايذاء له حتى كان يؤذى في وسط المسجد الحرام تحت بيت الله الكعبه وهو صابر محتسب حتى انه خرج الى اهل الطائف ودعاهم الى الله عز وجل تاخر نفوذ دعاهم الى الله عز وجل ولكنهم استهزئوا به وسخروا منه وجعلوا بالحجارة حتى أدموا عقبه فلم يفق إلا وهو في قرن السعال ثم جاءه ملك الجبال يستاذنه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال لا إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشتك به شيئا فهذا صبر على أمر الله وصبر صلوات الله وسلامه عن معصيه الله فكان أخشى الناس لله واتقاهم له صلوات الله وسلامه عليه وصبر على أقدار الله فكم أولي في الجهاد في سبيل الله وفي غير, وفي غير ذلك وكم حصل له من أمراض وهو صابر محتسب لينال بذلك درجة الصابرين فلنا فيه اسوه فالإنسان يجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمه كما صبر الرسول عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب ويعلم أنه ما من شيء يصيبه إلا كفر الله به عنه خطيئته حتى الشوكة يشاقها ثم إذا احتسب الأجر على الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر رفعة درجات الله حصل له هذا فينال بالمصائب ينال مرتبتين عظيمتين أولا مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره والثاني أنه ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب وأما حديث سعد بن أبي رضي الله عنه فهو أنه مرض في مكة وكان من المهاجرين وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان في البلد الذي هاجر منه لأنه ترك البلد لله فيكره أن يموت فيه وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن رعايته وخلقه أنه يعود المرضى من أصحابه فعاده فقال له سعد رضي الله عنه يا رسول الله إني ذو وجع، يعني وجع شديد، وإنه وإني ذو مال، ولا يرث ولا يرثني إلا ابنة لي. أي لا يرثه من الذرية إلا بنت؟ وإلا فله عصا. أفأ أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالنص؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك تذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس والعجب من الناس اليوم وقبل اليوم أنهم يوصون بالثلث مع أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الثلث كثير وهذا يدل على أنه لا يحب أن يوصي الإنسان بالثلث ولكن أخذ, أخذ الناس هذا عادة وصار الإنسان اوصى يوصي بالثلث ولهذا قال حبر هذه الأمة الذي تعاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التاويل قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير والناس الآن اكتب ثلثي اجعل لي ثلث وما أشبه ذلك هذا ليس محبوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غضنا ثلث إلى الربع وغض إلى الخمس وهو أفضل لأن أبا بكر رضي الله عنه أفقه هذه الأمة والخليفة الأول لهذه الأمة بعد نبيها أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لأن الله قال واعلموا أنما ما علمتم من شيء فان لله الخمس هو للرسول وللقربى إلى آخر ومع هذا فتجد الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوش المشروع يوصون بأشياء مفضوله وغيرها أفضل منها يوصي احيانا يحيط في الوصية يوصي إلى الأولاد ويدعو البنات أو يوصي بأشياء توجب النزاع بين الموصى في المستقبل ولو أن الناس إذا أرادوا أن يوصي أوصوا بما هو نفع عام كبناء المساجد وبناء المدارس وشراء الكتب النافعة وما أشبه ذلك مما ينفذ في حينه ويجري أجره ويسلم الورثة أو الموصى لهم من التنازل لكان خيرا من كونه يوصي بضحيه وعشاء وعلى ذريته وأولاد البنات ما لهم شيء وما أشبه ذلك من الأشياء اللي واضح فيها أن الانسان اخذ هذا الشيء عادة ولم يفكر والشره عليه على العام على العام عام عوام والعوام هوام الشره على الذين يكتبون للعام يجي العام من الشخص يقول اكتب وصيتي بالثلث ويذكر المعتاده له الناس والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا أن يفقهوا أولا في دين الله وأن يحملوا الناس على ما هو أفضل وأولى لأن العام إذا جاء يقول اكتب وصيتي مثلا قد اعتمن فكونه يكون كاتب أمة يعني ما يهمه إلا ما يرضي الناس فقط ولو كان مفطولا هذا خطأ احمل الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، حتى وإن كان على خلاف عاداتهم هذا العام المسكين ما أراد الا الخير ثم يقول اكتب ثلثي فضحيه عشر إيش ضحيه عشر فيما هو أفضل من ذلك بكثير كثير فاحمل الناس على أن تكتب لهم ما هو أولى وأنفع لهم في قبورهم في, في قبورهم وبعد بعدهم أما الحديث الثالث فهو عن عائشه رضي الله عنه أن النبي ص... أنها قالت يا رسول الله ورأساه تشك من رأسها فقال بل أنا ورأساه فهذا اجتمعت فيه سنتان إقرارية وقولية أما الإقرارية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عائشة لما قالت ورأساه تتوجه من رأسه وأما القولية فهو نفسه قال ورأساه فإذا قال إنسان ورأساه وظهراء وكفاه وقدماه وما أشبه ذلك وبطناه فلا حرج بشرط أن لا يقصد بهذا أن يشكو الخالق إلى المخلوق أو يقصد التوجع والتضجر مما قضاه, مما قضاه الله عليه فإذا كان مجرد خبر فهذا لا بأس به ولا سيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن يعالجه فيقول له الطبي مثلا من الذي تشكي أشكو رأسي أشكو بطني أشكو صدري أشكو ظهري وما أشكو ذلك فهذا لا بأس به لأنه خبر مجرد ليس به التسخط ولا الاعتراض على قضاء الله وقدره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 باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الاسناد وعلى ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تلقين المحتضر قول لا اله الا الله المحتضر هو الذي حضرت الملائكه لقبض روحه والله سبحانه وتعالى قد وكل بالانسان ملائكه يحفظونه في حال حياته وبعد مماته قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله وقال الله تبارك وتعالى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفترطون والانسان اذا حضر اجله نزل اليه ملائكه يقبضون روحه من يد ملك الموت فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن والملائكة معهم حنوط معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة إذا كان من المؤمنين جعل الله واياكم منهم وأما إذا كان من الكافرين فملائكة العذاب معهم كفن من النار وحنوط من النار نعوذ بالله من ذلك فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه في النزع وأنه ميت فإننا نلقنه لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد فخذري الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال العلماء فيلقنه برفق لا يأمر لا يقول قل لا إله إلا الله لأنه ربما إذا قال قل لا إله إلا الله وهو في تلك الحال قد ضاق صدره وضاقت عليه الدنيا ربما إذا قيل له قل لا إله إلا الله يقول لا لأنك ما تتصور ضيق الصدر في تلك الساعة إلا إذا كنت في هذه الحال نسى الله يشرح صدرنا وإياكم عند لقائكم فتذكر الله عنده تقول لا إله إلا الله ترفع صوتك بهذا حتى يسمع فربما يمن الله عليه ويستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل جنة قال اهل العلم فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت لا يلقي ولا يقول شيئا فإن عاد هو نفسه وتحدث بشيء مثل قال اسقوني أعطوني ماءا أو تكلم بشيء آخر فليعد التلقين فليقل لا إله إلا الله حتى يسمع لعله يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ولكن إذا كان الإنسان والعيال بالله كافرا مرتدا فهذا ربما نقول قل لا إله إلا الله نأمره لأنه كافر إن من الله عليه وقال لا إله إلا الله فهذا المطلوب وإن لم يكن فهو كافر لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ادركوا رسالة أربعة اثنان اسلما واثنان ماتا على الكفر والذين أسلما أحدهما أفضل من الآخر حمزة والعباس حمزة أفضل من العباس والذين مات, على الكفر، والذين مات على الكفر أحدهما اقبح كفرا من الآخر أبو طالب والد علي بن ابي طالب وأبو لهب أبو لهب والعياذ بالله من أشد الناس إذاء للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا أنزل الله في دمه سورة كاملة يقرأها الناس الصلوات الفرائض والنوافذ تبت ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلنا ذات لهب وامرأة حماله الحطب في جيدها حبل من مسل عم الرسول تنزل فيه آية ولياله بالله سورة كاملة في قدح وذنه وبين عقاده لأنه من أشد الناس عداوة وإيداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أبو طالب فكان كافرا لكنه لكن به حدب على الرسول عليه الصلاة والسلام وحنان وشفقة ومدافعه وثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه العياذ بالله خيل بينه وبين الإسلام فحضر صلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعنده رجلان من قريش فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا, يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكن كأن هذان الغتلان جري سيسو قال له أترغب عن ملة عبد المطلب وكأنهما والله أعلم رأياه هم أن يقول لا إله إلا الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فلما قال هذه الكلمة أخذته العزة بالاثم فقال هو على ملة عبد المطلب وكان آخر كلمة من كلمه الشرك والعياذ بالله فما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انه شفع له عند الله شفع له فخفف عنه العذاب فكان في ضحضاح من نار قد غاص بهذا الضحضاح وعليه نعلان يغلي منهما دماؤه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله ودماغه ابعد شيء عن قدميه فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار فما بالك بما هو أدنى من من رأسه إلى قدميه يكون اشد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار والشاهد من هذا فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا عم قل لا اله الا الله ولم ولم يذكر الله عنده فقط بل قال يا عم قل لا اله الا الله فهذا من من, من أفضل ما يكون ومن اجل ما يكون هديه للمرء اذا لقن الإنسان اخاه عند الموت قول لا إله إلا الله هذه تسوى الدنيا كلها فإذا حضرت إلى أحد قد حضر عجله فاحرص على أن تلقنه لا إله إلا الله امتثالا لأمر رسول عليه الصلاه والسلام واحسانا لأمر هذا الشخص وربما يلقنك الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله عند موتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون الأبد ما كان العبد في عون أخي ختم الله لنا ولكم بالشهادة والسمع أهل الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله عند تضميد الميت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم السلام عليكم قال المؤلف أنه رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يقال عند تغنيض الميت يعني أن الإنسان إذا حضر الميت فإن الميت في الغالب يشخص بصره ينفتح باتساع يشاهد الروح إذا خرجت من البدن لأن الروح إذا خرجت من البدن لها جسم لكنه جسم لا يراه الناس يراه الميت فقط والملائكه كذلك تراها وتأخذها دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ابي سلمه وكان من عاده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه يعود المرضى فدخل على ابي سلمه وقد شق بصره يعني اتسع وانفتح فعرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه مات فقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهل يعني من أهل البيت سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام فعرفوا أن الرجل قد مات فضج كعات الناس إذا حصل إذا حصل مثل هذا الأمر ضجوا بالبكاء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وكانوا في الجاهليه إذا حصل مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله يقول يا ويلاه واثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول ففي هذه الحال ينبغي الانسان أن يدعو لنفسه بالخير فيقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه بعد قوله انا لله وإنا إليه راجعون، لأن كل مصيبة فقول انا لله وانا اليه راجعون وفي مصيبه الموت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وكذلك غيرها وقد حدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث فسمعته ام سلمه زوج ابي سلم فلما مات زوجها وكان من احب الناس اليها قالت هذا الكلام اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقالت في نفسها من خير من أبي سلمة فكر منها لبيجي يكون خيرا من أبي سلمة لأنها مؤمنة بهذا الكلام فلما نقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان خيرا من أبي سلمة لا شك المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه عيني أبي سلمة لأنه كان مفتحة ثم قال اللهم رف... اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في, في المهديين ونور له في قدره وافسح له فيه واخلفه في عقبه خمس كلمات تساوي الدنيا كلها اللهم اغفر لابي سلمة يعني اغفر له فلا تعطبه عليها وسامحه وعفو عنه وارفع درجته في المهديين في الجنة لأن أصحاب جنة مهديون كلهم كلهم قد هدوا وافسح له في قبره يعني نور له فيه يعني وسع له في قبره فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحس لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون مد البصر ويكون روضة من رياض الجنة قال ابسح له في قبره ونور له فيه والقبر مظلم بحسب الحس مظلم ما فيه لا نور النهار ولا نور السراج ولا غيره ونور له فيه واخلفه في عقبه يعني كن خليفه له في عقبه في ذريته فهذه الدعوات الخمس منها شيء علمناه ومنها شيء رجوناه الذي علمناه ان الله تعالى خلفه في عقبه لان زوجته تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأولاده صاروا ربائب للرسول عليه الصلاة والسلام فربوا في بيته وأما الأربع الباقيه فإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قد قبل دعوة نبيه في هذا الرجل الصالح في هذا دليل على مسائل أولا أنه ينبغي للإنسان إذا اصيب المصيبة ان لا يدعو لنفسه الا بالخير ثانيا انه ينبغي لمن حضر الميت اذا خرجت روح الميت و و وانفتح بصره ان يغمضه ما دام حارا لانه اذا برد وعيناه شاخستان بقيتا شاخستين ما تنطبق فيطبقهما ما دام حارا قال العلماء وينبغي أيضا أن يلين مفاصله قبل أن تبرد وتشقص وتلين المفاصل أن يرد ذراعه إلى عضده وعضده إلى صدره ثم يمد يده ويرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات حتى تلين لأسفل تأصيره وتكفينه ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على أن الروح شيء يرى فهو جسم لكنه ليس كأجسامنا هذه اجسامنا هذه أجسام غليظة لكن الروح جسم ليس, ليس بالجسم الغليظ بل هو جسم لطيف يجري من ابن ادم مجرى الدم وليس هو مخلوقا من طين ولكنه مخلوق من مادة الله أعلم بها الروح مخلوقا من مادة الله أعلم بها ولهذا قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيته من العلم إلا قليلا ومنها أنه ينبغي لمن حرى الميت وأغمضه أن يدعو له وإذا جاءت هذه الدعوات العظيمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بابي سلمة كان خيرا وإن لم يعرفها دعا بما ومنها أن الملائكة يؤمنون على دعاء اهل الميت في هذه الحال فينبغي لأهل الميت أن يدعوا بالخير فإذا فإن الدعاء الذي تؤمن والعظيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمره فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفي صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث متفق عليه هذه الاحاديث ذكرها النووي يرحمه الله في رياض الصالحين فيما يقال عند الموت يعني اذا مات الانسان احد فماذا يقول وقد سبق لنا الاشاره الى حديثين صدر بهما هذا الباب وهما لام سلمهم رضي الله عنها حين مات زوجها فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فأخلف الله عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الحديث الثلاثة الباقية فهو في من مات له ولد فحمد الله واسترجع وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بذلك الجنة كما في الحديث أن أن الله تعالى إذا قبض قبضت الملائكة نفس ولده فإن الله يقول للملائكة قبضتم ولد عبد فيقولون نعم وهو يعلم عز وجل أن أنهم قبضوا ولد عبد لكن يقول هذا جل وعلا ليظهر فضل هذا العبد وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبه العظيمة فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال قالوا حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله انا لله وإنا اليه راجعون والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على قضاء الله وقدعه وأنه صبر فأثنى على الله بهذه المصيبة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال وإذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فإذا حصل لك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا حصل العكس فقل الحمد لله على كل حال وكذلك أخبر سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وآلى الله وسلم أنه ما من إنسان يقبض الله سبحانه وتعالى نعم أنه ما من إنسان يقبض الله له ولده فيصدد ويحتسب إلا عوضه الله به الجنة وكذلك أيضا ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يموت له صفي نعم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنه صفيه يعني ما اصطفاه واختار من ولد أو زوجة أو غيرهما إذا قبض الله ذلك الصفي ثم احتسب فإن له بذلك الجنة أما الحديث الأخير فهو في قصة إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان لها ابن في سياق الموت فأرسلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارسلت ايه تدعوه فقال للرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرسول الذي أرسلت هذه المرأة قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأمرها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل فينبغي الإنسان في تعزية أخيه أن يقول هذه الكلمات لأنها أحسن ما يعزى به إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى اصبر واحتسب تصبر وترشده إلى أن يحتسب الأجر من الله واللهم وقف لا علينا والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه متفق عليه قال المؤلك رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب جواز البكاء على الميت من غير نجب ولا نيح البكاء على الميت كارة يكون بمقترض طبيعا يعني يأتي للإنسان دون أن يتقصده فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه بل هو من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الحديث الذي ذكره المؤلم وهو جليل على رحمة الإنسان وعلى رقة قلبه أن يبكي على الميت وتارت أن يكون بتكلف ومعه ندب او نياحه فهذا هو الذي يأثم به الإنسان فالندب هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى يبكي ويقول هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا ويأتي لنا بكذا ويدافع عنا وما أشبه ذلك أو يقول وأبتاه وما اشبه ذلك مما يعد ندبا أو انقطاع ظهراه وأما النياحة فهو البكاء برنة كنوح الحمام فهذا هو المحرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الناحة والمستمع أما البكاء الذي يأتي تأتي به الطبيعة بدون أن يتقصده الإنسان ولكنه حزن ورحمة فإنه لا بأس به كما في الحديث الذي ذكره مؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم آدى سعد بن عبادة رضي الله عنه من مرض ألم به فبكى عليه الصلاة والسلام فبكى من معه سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ثم قال ألا تسمعون ومعنى لا تسمعون؟ اسمعوا إن الله تعالى لا يعذب في العين ولا بحزن القلب لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب لا يعذب الباكي والحزين ولا يعذب الميت وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه يعني أن يقول الإنسان قولا محرما هذا هو الذي يعذب به الإنسان فدل ذلك على جواز البكاء على الميت بشرط أن لا يكون فيه ندر وأن, وأن لا يكون فيه نيحر وإنما تأتي به الطبيعة والجبلة فهذا لا بأس به وهو من خلق النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن, ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يبن عوف إنها رحمة ثم اتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وروى بعضه مسلم سبق لنا الكلام على الحديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النوم رحمه الله في رياض, الص... في رياض الصالحين في باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياح ثم ذكر, ثم ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بكى إن رأى طفلين